سهوه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأذن قليلا ما تشكرون وقالوا أذا ضللنا في الأرض أيننا لفي خلق جديد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 عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نحمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني إلا أمل أن نجهنما من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب القلد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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم قوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون أَمَّنَ الَّذِينَ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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِيهِ في مِزِيَّةٌ مِّن لِّقَاهِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً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 رض الجرز فنخرج به زرع تأكل منه أنعامه وأنفسه أ فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنت صادقًا